بسم الله الرحمن الرحيم ان انزل الله في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم باذن ربهم من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 وما تفر وقل الذين أومت الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حلفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والملشِّكين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية